من الاسهل الاذات اللي فيها حاده اقلها ااا مضبوطه لوجو بتاع 700000 يريد المسؤول دي بس هو عارف تمام الكيفه ده لما الرقم او الورقه دي كان عايزه بس هو لسه مصنفره النهارده دي ده الموضوع بس على طول خلاص كل ساعه كلامه مع بعض التقرارات الباسورج بتاع الكيفا للريت في حاله سوق وقت الناس كلها مفهوم الباسورج بتاع الكيفا للريت يعني الباسورج بتاع الكيفا ده اول جزء فيو اللي هو بتاع كده التدريب ان شاء الله الاسبوع الجاي نمبر 5 فول ايد وبعد كده تاني يوم يا ده اول جزء مخصوص بتاع كده التدريب الموضوع ها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 تصوير في تصوير مجموعة فانا نقص ان شاء الله بعض أعطاء التكشن في الفيتة المنزلية اول فيهم اسمه الهايدروكس هل انت على الصبورة ولا عايشين؟ انت ماذا هو؟ ولو فيه حاجة تشوى الهاتف؟ اول حاجة عندنا حاجة اسمها ده <تصفيق> وحظ بس اه ولا لا شوف ده هو يعني يعني ايه هايبركس هو اقوى ارفين هنا اقوى من غيره طويله في عن هايبركس انت لو يعني الحاجة التانية تكسماها المون المون المون المون المون الحاجة بعد كده المنفلوميشن بتاع الجلسينة تسمى الجلسينة الجلسينة وآخر الحاجة واصل عندي ديماً من أربعة الفكشن هم هم في البصورة بتاع الكده في مبين ويا في الجنس وما تفينش في تشكو بسيار تحت تنساء لك ايه هم الانفكشن، ما بنتيج كتات من برين أصنع برين والدور التين دلسنتر لو أقول التين دلسنتر، ببقى في الصوت مش باع دلولاد توصول التين دلسنتر، أصنع يعني التين ده مش مطوعة خاص ده ناخدها بعد ايه؟ بعد دولاد، كانت طبرة برين بان چه افرا؟ ایران روسیه موند سراغ یکی، باقی دیگری تری هنگام پروتکر when you react with the If you the word hydroxyl, the oxidation is, by phosphorus to the by of normal increase in the amount of beta-glucose. We'll characterized the by increase in the amount of the glucose What is the definition? عندي حاله مرضيه تتميز بكميه الكبدا النول عاليه جدا ده مش قصاد مين اللي عاليه هيبص طيب احنا خدنا الضغط من اسبوعين اللي فاتوا الكبدا النول بقى, بقى عامل ايه عندي كبدا عندي معين ليه اما على طول النول يرن ده عندي كي نول لو حصل عندي زياده يعني في الميل وفي اللوكس سرعه 2 في الميل وفي اللوكس لكن لو انقصها عندي زيادة في الميل وفي اللوكس فبقى غالبا هيكون في عندي كونجنتال انوماليز ما لها علاقه بالجي باس تاني لو حصلت اضافه لو في الفنين الفنين في بتسين تناخ لكن لو فصل عندي زيادة في التمديد التلو ثم تشكل عندي لا أوراق الجنين هاي هي في الجنين لما عندي هاي وحاجة أسميه إيه آلو أميوس لنبدأ أولاك تعدين آلو أميوس أترطى آلو أميوس آلو أميوس وإيه كريس لأمان وفي الثانية نفس الكلام الآلو أميوس أو الآلو أميوس سيادة فيه في الأميوس كلو وعادنا بيكون مصاقق بيكون جينة في يبقى أول حاجة عندي في الحياة كلها اللي تعريفه في عندي مشكلة في تمايز بالأفراد والتركيز في في شتى السلوك عندي نوعين. يبقى أول اللي هو إيه حاجة عالم طبيعي اللي هو عندي فيه كمية كبيرة من عالم طبيعي إيه. ترى في حاجة تفصل عندي عالم طبيعي فلايك أبطلنا الصائز أجم و جائفة ليه؟ من كدو من الثلاثيني والفريق اللي المبارقة؟ أنا اللي المبارقة والفكر والتجوة وطباك بالجنين أقال عن مين؟ من عشان كده من الحيض الاملوك نجي من بارك نجي بنشي ايه؟ من بارك سالسلسين من الحيض الاملوك إذا كانت عندي الحيض وقت طويل إنه ايه؟ هم؟ هايضو ااملوك أو هايضو امليوك أو الـ Hydro أي حاجة الـ Hydro Ambulin ايه؟ معانين Increase the amount of Amelotic Fluid Increase the amount of Amelotic Fluid أول فضل سيء سيء سيء نحوّل سيء سيء Increase the Amelotic Fluid مصاحب معاقل مصاحب معاقل عشان كده أقول الـ Hydro Ambulin يبقى عمّل مين بالمين. لك الهيدرو أميون معقد ها نعم، بكتيريا. لحد كده ولا، لحد كده يقوم جميع الغواص هامين. بعد كده نسبة في الإنسان، نسبة هيدروسي الهيدروسي. معدل يقوم ليس في حدوث الحاد الأورام من عشرة إلى خمستاشر مرة. الحاد الأورام القولص بكثر و مع من الحاد الأمين عشرة إلى خمستاشر سبعة في بس من حالات تات الحيوسي تدخل النوعين. سبعة في حالات الحيوسي النوعين تدخل النوعين الحيلو على الطويز والحيلو وين؟ والحيلو أني. تشمل النوعين. سبعة ومية تشمل المئتين مع بعض نفس الحيل. الحيلو على لكن نقاط بس العين وهايكولسي احنا نتنيه عن كمين من وعين ونوضة عامل الجنينين وكلا سنتا ونوضة عامل جنين بالجنين نسكت من دونس الحاجة عن طويل تكون جدا عاجية جدا عن مين عن الهايكولسي نيجي الاسبال؟ نيجي الاسبال؟ يقول لك انه دي اول سبب اول سبب بالهايكولسي لما يحصل فيه ويسرين بالانطارين بالخورة خور مابتون یه دولد انب pledه اي ملمت داره؟ عند مقابل یه خور مستردن اياها صدا цیف. بعد اياس او به ا Holiday انبui Absolutely اأي اائ دان خور مستدوم اونی? بلونس احمد پرانسولايز ا replied اوال حاجا عندي عند قصف طورشک ومصف آمبائرد فورس کلمه ترانسلوشن يعني ايه؟ بيزتع فينه ايه؟ ها؟ ترانسلوشن فا بجمع مع بعض ايه باون عندي ايه؟ كمية كبيرة بالفلوت بيبقا اول سلب عندي تورشن اف امتاليقر بورد تورشن اف امتاليقر بورد لید تو ترانسلوشن ام ترانسلوشن اف سلوشن وقتا جماعا باول سلب عندي منفل نسابت ايه؟ وحضر أفضلات تلكون الحاجة الثانية ممكن تكون أضرب ورصيد هي بديتها للفاكتور زي بس. بديت زي حالات الـ ومن يبره واحد طوشة أو عبالات الـ زي الـ وهي بديتها للفاكتور أو يشمد الفاكتور زي حالات الـ لو حالة بتعاين من أجلترسي وبدأ كده وعملت خلطانة عمي في الـ أشعر الإن، أشعر المطورة الإن بريسي تشبه، الإن بريسي الإن بريسي، باعتيني الإن بريسي جميعين هذا يدد الإفكتور ودهي الحلال الإن بريسي الإن بريسي بعدانا ايضاً عادي اللي عندي، ومثلا عندي بولة واحدة البولة ده يخطي إيه؟ الإنسابيشات وبعدين في دي بطلع فيميل تاني نفس البول يعني نسميش عن دي, دي. ولا عندي الجريفة المتغير ما متغيرش لأنا عندي الفيميل واحدة بس بيبطل بينها كل الفيميل دي كلها بس فيها ال 2 يعني ما عنديش الفيميل فيميل محطيع مفترض ال 3N breathing بتاعي جاي القص بتاعه في ال 2N واحدة ده معدعي ال 3 لو حصل عن تويسلين لعبالاك الفورد الجميل مثلا لاب لاب سواق نوعه واحس تويسلين لعبالاك الفورد ممكن يسبب عندي ايه؟ ايه الحاجة الثانية، حالات ديه حالات ديه كتنى زي الليه حالات ديه حالات دعا كونجينتر نبكار وديه حاجات خاصة من هايدو أمي كونجينتر في خاصة بيه؟ خاصة من مش واحد يجلس زي من بندق طاف يعني بندق طاف طاف شلون يعني شلون بندق يمر هذا شو هذا شو انا عموماً طابع, طابع الصور دي الأولين واحد بس همك بعض المحاضرة اللي حكي اسمها البولدوك يعني انشاي امضى بالكوب ده يجب اوصلة ليه سببينين سبينين سبينين طبعا دول بولدوك كمان اصور بانك دولة يبارين حلاس هي بولدوك حكا ثانيا وهايه في السيبولاس هيه في السيبولاس عميه عنكي دول هي هو النيس ريدو سبايدر فيلو يكون عالي قوي كل حاجه بسيطه معانا في جميل ده او البرين ده ماذا فيه الفلو انا بس ان في اسامي اخذوهم بالتفصيل في الكونجنيرال انا بدرس اسباب اسباب مين السال جلوس هايدروكسيل قلنا وقت قلنا التور بتاعه اوبيريتور حاجه الثانيه اللي حضرتك انت لي حاجه الثالثه الكونجنيرال فاني <سلمين> زي البلد زي الهايضو سيبوس ميه صورة الهايضو سيبوس طبعا برضو مش داينة راسك باكيرا يبارنا صورة تاينة فالصورة تباره مش واضحة ايه تاني ممكن يعمل الهايضو هاليوم؟ الحاجة تسنتها الشيس كسومة للفلسس الشيس كسومة للفلسس يعنيش الجنين منولد، الأكل المدعا مستحول، الأكل المدعا مفصول، وكل البذرة اللي وقعت على الأرض. زي منوين؟ يجيش الشمس كده. الشمس توما رفلكس. الشمس توما لين لين من أول من عينه. الشمس توما رفلكس. لاجيء أكل مفصول وبيتذرة سالتك هو بتاعك يعني ها مشروح او مفصوح طب ده ليه صار عندي الهدر عامل ازاي المفروض انا خدنا اللي بيحصلوا في اللي بتحصل في ها والسيكيشن ده ده الكلام ده طب انا هو يعني الصوالين اللي عندي ايه والبوليف ده كانت عماله من النزهه دي كده نعملها ساس الصوالين دي العمليه التانيه فبالتالي الكميه اللي ايه الكميه تلفت بلد أحد الحاجات اللي ممكن تكون مخططة من الوقت قديم ببعض الحاجات اللي هي ممكن تستطيع عندي الهايدو <تفتلي. <تفتلي> يبقى من من الهايدو <تفتلي> ممكن يحصل طبعا ما يدوس حالات التوازن <تفتلي> حالات ميه؟ مع التوازن حالات جاكسة برضه هايدروبسي ستة عامة يكون بالصوحة أكبر تحالات كيه. تحالات التوينس يعني التوينس يكون معارضة أكبر رئيس اللي هايدروبسي عام اللي يسير تبقيت أصبر الناس تحاسك الوضع هاجبعة مفهوم بعد كده يمتلك في البرجنال التشمسي ممكن تصروع عندي البرجنال التشمسي زي البرجنال التشمسي والغالقة من ايه أنت في الوقت أنه سيكون مشاكل لحالات الإنبريسة في تصمت بروتين بالفايتام A والفايتام B حالات الـ disease لما يكوني عندي هور من الـ neutrals بالقرامة اللي يشتغل على طريقة طبعية disease of neutrals لما يكوني عندي الـ prime هور بالقرامة اللي فيما يشتغل على طريقة طبعية فهذا بعض الأسئلة اللي ممكن يصدر عندي في الهيروس. كفاية هذا الأسئلة، كفاية هذا من كده على هذا الكورس، على هذا النية. ها؟ الحاجات الواسية اللي يفرقين. من جهة الطرف الدراس، آخر خلال التوينينج ووضع عضلات من هي الروكسي، الدرجة الثانية زي البروتين والفايبرين والفايبرين بي، خلاص زي ما كنت عندي ديزز في البريم هور أو غياب سنس للوظيفة أو ما كان. عارف عارف عن هاي روكس عارف عن هاي روكس عن تجربة ثلاث أفور ثلاث أفور هو عالي اللائت 4 والفيدل والحيد على حسب السجر بتاع بيس ايه بتقسم عندي عن الهوكسي لتلت اموان اول حاجة اللائت 4 بعدين يسيبون شوية يسيبين كدل سوى سريع قوي هاي فور متجه ارهاج الطعاع ده يوكسي اتمرس ان انا عندي 290 سيرفز جنرال ديس سيرفز وفي كل ليه لان في ده ده على الديجستف سيستم وعلى الريسيرسيستم وعلى الهضميه الكبيره بتاعت 6 دي بتطابق حجم يوكس بيغلب على على الجيس الرومي وعلى الاسبار بالسيسكب وعلى عين وعلى, وعلى الغري ويظهر على عالمة العالمات يسموها الجنرال Bates Service الجنرال Bates The Service يعني على معراض كل الفور من الوحضب كل الفور من الوحضب اول ايه اول حاجة يقولك ان الاماون وفيتة كلول الاماون وفيتة كلول في اللاية فور تضراء 10 من 20 جرون من الفيتر الجرون الال لائفور Yemen من 10 من, من 20 جرون والجرون misد حوالي 3.5 ربroad حوالي 3.5 فقط من كتر یابع من العليا بدين عن ت Viya من دين من 10 من 20 جرون من جرون mis يعني حوالي 3.5، آية أو من الفيتة فلوك والعطير فلوك يكون ايه كدير يلوش وطري فلوك كدير يلوش وطري فلوك فبساعة الولادة بساعة الولادة بيضايك ملية ملية جدا من الفيتة فلوك العالمة بيكون مخيروه ايه على فلوك يكون عندي في ده من 10 إلى 20 جلول من البيتر في دي أول كاية وبرافزنا نبتك وقت عاملين ايه؟ وقت عملية ايه؟ في الثانية اللي بديها Increase the abdominal site Increase the abdominal site From both sides من التحديدين بالتأكيد دي Increase the abdominal ويقولي بالانبال كده بلاقي حاجة ملحبه من ايه كبير increase of the abdominal A size الحاجة اللي بعد كده بالرقتل يسميه بالرقتل disemnation بلاقي distended uterus بلاقي distended uterus عندي ايه كبير كبيرة عمل distension ليه هسرعني ولا ده بلاي مين استوكيا حانت عارف مين استوكيا؟ هيحصلين لما حجم يطرس يكبر عن طويل بل حسن ورير كامل استوكيا لن حانت عارف؟ كامل رابع عليه بليان عندي يطرير انرشي بليان يطرير انرشي بليان بليان الناس يعني ايه ها الناس يعني ايه يا بوريات ها بابا مرشي عن ايه لا مش خمور خمور خمور خمور من بعد ايه تعملت كنت باقي شميه لانا عندي دوليات المترجم المفروض بصورة مطابقة بطريقة مينة بسمع عملية الولادة اذا اتنحكم بيسكر على القضيح ايه هيكون معاديوش المساحة انه يحصلوا ايه اه وطراني فور بديك عندي جنرال نيرس السيرمانس جنرال نيرس السيرمانس بالإضافة اليه الانكليبريت لكتر فيوز رفونة عالية من عشر إلى عشرين جارون بعدين في زيادة ما بدوننا صايز بعدين, بعدين, بعدين, بعدين ودكتب الإنسان بلايك اسمين ديودرس حاجة مخيف ولو قصد الكامبينت لي مع معاني الولادة ممكن عصر عاني ديسكوتي دي يأكيد ايه ماتيك؟ بسيطراني ماتيك نيجي للبيتل فورم نيجي للبيتل فورم نيجي نفس الكلام ده كده لكنه هيزين شوية سيادة نفس العراجة البيتل فورم هتبقى بيه البيتل فورم بيه اه بطاريه ازيه يعني الكثافه هتبقى اكبر من كده ولابنه سايز هيزيد معامل بيسموه بي شيب انالايز بي شيب حطينا الكثافه او بي شيب حطينا سايز بي او في الصغير خالص ولا كبير شيب احنا لما قلنا شيب بان يعني شكل يبقى نفس هذا مايك فور ماتي في الميدل وير لكن الميدل فور هيتميز ايه هيتميز بلي الجنرال هيلث هتكون واخدها في الاول الجنرال هيلث سيرفيس انا هنا بقول ايه عن General الجنرال هيلث سيرفيس وبضاف الكلام هنيجي للميدل فور الكلام ده كله موجود بصوره اساسيه وبضاف هنا الجنرال هيلث سيرفيس زي ايه هل نجد على جنرال جرس جنرال ساكين زي ها اول حاجة اول حاجة زي عندي dry skin dry and harsh skin skin dry dry skin بلقي ضلط انما الانما ده شحن ضلط انما ايوان ده شحن ضلط انما something odd العين دفل بول something odd الحاجه اللي بعد كده انا عارف ايه الزيقه ده اللي نفس بعدين الفريق السيرس لين اعمل عشان الفريق لين سيرس بعدين بي عنده جست سيرفس جست في صورة ايه ها في صورة على روسيا في صورة باك الرومانيا بكون استيرش اول ثاني اول ثاني والخاص كنا ايه عن في بعض انما عن بسال our rate air respiration or adad ali respiration increase the increase in the series in digestive systems like anemia anemia scope of urination scope of urination حاجه تاخر constipation constipation because <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> میکنی حانتی منایه کون سوشن که دا جماعا با حال که دا وادت مظفومن لبا با جال الورق تفین؟ اخل صلطه با رس های فورت تجنید های فورت Allah says, I have a plan to do it. I need to do Unable to stand. Whether you are, Unable to stand. In English, Pervenant Recomers. ايش يستقبل ايه ها شيل مين اول خلاص بعد بيقول لك ان الافدام نفس الكاباس لما قلنا سيرفر كلاس يوصل ل 3 لتر الافدام اصل كاباس هل الهاي فور يوصل ل 3 لتر يعني انت لو رحت تشوف اوفر الاغلب بتاع فور يوصل لكام ل 3 لتر بالليل اللاج بي او ما عندي هنا خلاصة إني غيرن بكمبر أني غيرن بكمبر أني الحاجة بعدين predictor examination predictor examination severe utrane distension predictor examination severe utrane distension severe utrane distension ترى يقول لك إنه difficult to be evacuated. the others difficult to be evacuated due to the pressure or the يعني ها Now I'll And the users to be verbated. to be the of لايف فور فيها عدي لايف كده على السيرفر ستاش بيعمله بايه فور كلها عباره جنرال ستاتس مع زياده في الانتنس بتاع اللايف فور اللايف فور خلاص الانماك كتير يحصلوا في الداتا لما بيخلص الفور اللي هاعاده يوم الفور عارف اللايف فورد لا خلاص عارف فورد بتعمله إيه؟ ها هو ميديان وسكوبر داين عارف تحارب تحدي اللايف فورد اللايف فورد والميد فورد قاعده ايه عارف ده كده ده شكلها هو ايه دي بقى طبعا فيها شرطه في شرطه طبعا بتبص الصور مرتبه بالترتيب جبريش ده نص جبريش لكن رأيي هو أن حاجات الجمهور الثانية عندي تريث في توجه عبد الله صالح. عبد الله صالح صحيح؟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 The fluid is called accumulation of the fluid in the uterus. the first thing is. Accumulation. Accumulation of fluid in the. زیر، از چونک که از چونکی هم داریم، هرچه کمتر می‌شود. اما اگر این می‌شود، می‌توانیم به آن اشاره کنیم که این می‌شود. اما اگر او می‌شود، می‌توانیم ده آن اشاره کنیم که این می‌شود. اما اگر این می‌شود، می‌توانیم الحاجة الثانية تدركتها في إيسانيشة تلاقيه وورما جوترس تلاقيه وورما جوترس تلاقيه عمصة عدد ايه وورما جوترس الحاجة بعيدة انتمويزة في حالة السادس عملت باعش شريك لابد لكي بتقبرة فاعملت باعش شريك وولا تا كده عندي ايه ها تلوك بين الأبطورن ايه تلو تلو انا تعمل Bumpturing of skin Bumpturing of the skin under the left eye. Under the right under the left right under the left right by hand it is Bumpturing of skin under the left right by hand with this we result in Drainings of fluid will result in draining of fluid یعنیه لو دیت ابرد نه بانشاریت ورد دیت رجل حوالا عاشر اصمتش اینزن عنی ایم؟ اینزن عندي اللوت معنی کده انا عندي مشتره انا دیتونه اتردتی بشم اقوله دیتی؟ بشم اقوده فلوقت بس براسطایدس معنیه عندي عندي دیتونه اتردتی بشم اتردتی بشم اتردتی الريكتل اكزاميليشن طلع عندي نورمال لو باس لو عايز تاكد زياده اعمل بانشرنج ورا لاين الاقي عندي ايه ها الاقي في عندي دي ان اي في ميكرو بودي يا جماعه و بعد ورا اللي مركزين على لا اخر الثاني بره معايا انت ربحشت لسانذان اعنید دبيگ this champions پيشت شمینتم Ontopediیز ابن زبا به Industry یقنی دیگه کلم ده؟ خلا اعنید دی؟ توانx دیگه حسبك تار ده این صفار هم مoldی بار او زا بيباس وده ايه منت خونت درس معنی انا عمین حال ده ده ايه؟ توينز حاجه ايه حاجه افنو ده الحاجه های امین ده اوينز ده ايه های دون را های دیش جیس رابع ده اول حاجه بالضبط نظام بريجننت ايما بيقول فيش يعني حتى لما في نجرة في سنة ربعة يقول لك يعني التقاري ومن ثلّي بلد لأنه هذا المجرى هو بيسيني مصر بالنجس دولي السيء أقنع الناس بتاع ناني يعني موقف ليش تجد أكستيب من أيضوكس من فلسانجي ليه من المستوى من المستوى من المستوى من التعليم نعم؟ لأيضوك بحاجة كذلك من المهمة بليه أكسينس وفرلايابل ساينس by absence of the reliable science of pregnancy. absence of the reliable, reliable science of pregnancy. That means will display the differential biognomes, of science of the ones that we have to do. Back here, the is the Borg The world الحالة دي مصيرها ليه؟ بوردونس أودتها فيها وانا ما تدتلش وانا تكوني بوردونس بوردونس بوردونس بوردونس بوردونس بوردونس بوردونس ولا إن الحالة ممكن تكون بريجنة وبريجنس يكمل والباردونش عن يكمل عاجل الملاحظات ولاحظها أنت ساعة عاملية تولادك بريلي زيلة تنديك من من كده فلو Diagnosis of good food to have the life form, good to have the life form, Cain, pregnancy and birth duration, okay normal. pregnancy and birth duration, okay normal, and diagnosed at the time of birth for the pregnancy and birth duration, okay normally, and diagnosed at the time of birth duration. This so, will okay, the. Increase is the amount for the feet we'll that float. 1% increase is the amount for the feet that float. What did the last form do we? When we were talking, energy. energy. We were trying energy. In little form, in little form, that form was written by that 30. That form the only that was written But if we لو الحالة استحملت في شونها في الـ ممكن برضه البريقنسس يكمل ويهو البروزة ممكن برضه ايه البريقنسس يكمل والبروزة ليكمل تحاسين الحالة في حاله v في حاله الـ فور mose في حاله v فور for خير شوكورد يعني خير شوكورد حالة الحالة ممكن ايه يجب تستحملش شوكورا الـ Pro-Mose ها recommended to spoke of the onion. And I recommended to spoke of the onion. Okay. Then I had to say this. Then I wanted to build and become one onion. Then I wanted to build and become one onion. الحاجة الثالثة عن سفير جنرال دينس في, حالي في تاني تيم. أول مونتاج. الأسبوع في حالة الهاي فون بلاي بوكس. لي. تاك أست. النمر هاي. عندي. غير ما تطبعانه. الحاجة الثانية. ها. دينسيبس عندي جلين ماي. دينسيبس. الحاجة الثالثة سفير جنرال دينس في وكمان نأخذ في التريتم في داع جلد فورد منا ممكن يعني لو في هيحصل هيحصل بس مين في بس حال الهاي يكون إيه غود في حال الميدل يكون في عاملية من هاي ها؟ السلطة بالتعليمات لأنه عكس يستحمل عاجل لا ولا يستحمل ان هو يفضل في الخلف مش ايه اللي يستحمل حتى للضقشة لا للضقشة ولا لكينا نتعمل لي ايه؟ بريش في المفلول ده ولا حتى سيزيني ننسكش لأن الأول ما باجي أعجادة فراحية كلها أن يكون هاما يستحفر المخشي في الحاجات دي فراحية فورد ما لأنه خلاص بيكون في سيجين وده ما بيجال من التريتمنت بك التريتمنت التريتمنت طبعا اللايز فورد فراحية فورد ما أعلمه لا، ببعض الـ light form بسرطة نوميا تفعيله الـ light form بسرطة يعني تفعيله وفي هذه الفورت تعمله ايه؟ مستوضة الـ middle عندي حل من الاثنين معنى حالة من الاثنين ليهي ما أعمل؟ ألعبو سنتيزز ليهي ما reduction of abortion بعد از یه نفر میخواد سیکسیس، و یه نفر چهار. بعد از اینکه یه نفر میخواد غرایبی، بعد از اینکه یه نفر بعد از اینکه یه نفر سيرفيس ريجز اوف ذا سفن بروتكشن عند وبعدين يعمل السير بمشاهد المنطقة هيك وبعدين بناكل بروكر ومتاجر بروكر ومتاجر وبنتيجة يجمع ال مناطق كروت خلاص دولار سعديا أو دولار سعديا بالألف وستين تيس وبنتيجة ده كل ده على طول كروت اللي ب ب وفي النهاية بعد اللي يخلص في هذا الوقت من الدا يعمل السير المنطقة على في تصميميه او سنجل كونترولرز دي بتاع الراندوم فلو واضح صح بس الحاجه اللي انا عن الفلو ده احتيا اللي انت ممكن تعمله بتجمع على طريقه فلو باستخدام الكروناور ويل كده تعمل جرادوال ديز جرادوال ديز كولابوريت شوف ازاي الحالة دي هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ بنبشر ابش عندي اكتر من دواء في البشر اول حاجه استخدم بسكالسيا زي الرسمي الكالسيا بالليشه زي الرسمي في كان دماغ أو في برو برو مانيزة خمسة مينة زي الاستروجيت بصورة الكرون او الاسترابيول انزويد تلاتين لارباين مجرام بصور اي كميرش تتاك بقول اللي يطاشر عندي مجر واحد في في زي ايه؟ الحاجات في او كاسام برو برو ميت او ايكمج بادي 500 مل بعلق نص مل نص ايه نص متر ايه كاس في 200 مل الوزن هنا كان موعلى الفرو لكن مثلا الانيه بتاعته لسه على ليون في زويت لسه على 30 على حسن المنتج الموضوع بره هم يأخذ بالنهاية من 30 إلى 40 مجرامي نصر الهول والزولي ده الأول حاجة هم نستخدمها الحاجة الثانية هم نستخدم بروسكة جرميل في الفقوه أطفل بروسكة عندي حاجة من الكنين لئيما بيكاليز لئيما بيكاليز لئيما بيكاليز لئيما بيكاليز بقى خمسة صمتي انت لابسك 5 سم اندرا مصر او 25 مللي صح 5 ممكن دي في كوباينيشا ديلو ده اسمه بروسا دالتي ممكن تبقى كوباينيشا ان ديستريت بريك البروسا برادي ده انت هنا نسع عمليات مضاعيه كان عمليات اولى تمام عايزه انا اخصم نشيل كل التكمله الموجوده دي دي اول كده يبقى يا اما هذه جلسه من المعا ال 24 بس هو الوحيد اللي انت ثاني لو عايز انا اوضه ثانيه <كتنة> <désar> انا هقول <تبهمي> ايه على ده واحد دي بتاع ده المولد حاجه ده القصص انا عايز ان قلت يعني اتفقنا ان برزنت ا اووز اللي برزنت اللي هو connect بين المكان و من في بيدخلش جوه الترانكر الثاني حاجة عن اسمها بلاستوم. يعني الحاجة اسمها بلاستوم. في الأرض لما يدخلش جوا الكويكب فتح الترانكر يعني اسمها عن أو الله and changing into physical تحول الى physicals تاك، بقول هايدروبك generation of the porionic باللاغب هايدروبك generation of the porionic and changing into physicals containing sticky mask تحول الى physicals تحتوى عاين؟ على sticky mask لبعثت من نسبة لتعريف الموز معاه جمال بيحصل Proliferation of Group of Plastic Seed Group of Plastic بيحصل عادي هاي جنرائشن او فالكورونيك بالله بتحاول عندي الى بيسيكل تحتوي على سيكي ناس مادة ايه السيكل وبحصل مع الكلام بتقوله ها Proliferation of Group of Plastic Seed شباب الموج هاي جنرائشن فالكورونيك بالله بتحاول تحتوي على سيكي ناس Media, عندي طيب ده بعد كلام كله يحصل كل التراثان في الطرف الخاص بالسند. فالطرف عن اللي عندي يعني طيب هذا هذا هي التعريف. بعد كذا ده منظاره. ده منظار ده كل هذه ده هيروح كل هذا الجيل الجديد عندي مفروض الشكل الطبيعي هو البيت ديك ده البيت بسيتو بلاسي ده كل بقى طبيع طبيع تبع انا عادي تلويب هتين حول خافل بس بلاسي المساكين ايه؟ هيلوري بسيش شيء بجأت بلاسيات تعلي عادي عادي بلايكي تحادي كلها ايه؟ اللي جنبها ده التروف فلص. مفروض تكون عادي بلاسي عاصر الله اه تلويبريشا تبع عام ده يومات سيد عاصر طبيعي على عامه كده هو مقصد من انفجن كده دي, دي تعريف دي هنا واضح قوي منظر هنا الفيزيكال او الكلاسر يعني ايه بونش او ريت يعني ولا البونش يعني هنا ثانيه موارد. علی حمید سروان. ما در حال حاضر به مولسیستم، سیستم، به اسم حضرت سیستی جنبیدیم که کرونا کلاس. سه و دوازده مول، مول سیستم. بله. سیستم. سلام. سلام. مول، يبقى يعني سيرفيت جينيريشن دكتورون كلور صح في برش وطويل اي جينيريشن ثاني بس المونه سيرفيت راح نسيف جينيريشن من كلور في برش وطويل البرش وطويل طب سهله كده ثاني نوع المونه هاي جاديكه I am glad you are. Koronik the mental cluster of physical Our bunch of graves. Koronik Valaay, it changed the mental visitors, visitors here. It's a more bunch of graves. It's a bunch of graves. It's a moral hierarchy. You come and come to me, you know, I it's a لما كان جاي على فيروس كده او مثلا اللي كان في الكوره الكانسي اللي كانت في الرومى بيحصل ليه كرونيك داي مين one the same as molar identical but the volume of the large increase in size and that's the molar identical but what does it mean? okay the is simply or the same the same as molar but تقولوني الضغاء مول راج في السائز مول راج في اسمها ايه؟ المولة او بسموها فتاص مول فتاص مول المولة في الجرسة. او فتاص مول نفس المولة حددك لكن خدمها ايه؟ بالفضل هنا اكبر ايه؟ اكبر شوالك اخذ نوعين وضعفتين ببعض سان جويولين يعني <لنتر> سان جويولين ده قانون بتاعنا ده سمينا اخراق موت اخراق موت يعني ايه من <تصفيق> <تصفيق> حصل سكين روما سكين روما ليه الالمان حصل انترا اسرائيل انا قلت عندي ها غلط حاول تاني بقول المول سان جويولين ده ايه اخراق موت فراغ فون حصل سيبيل تروما سيبيل تروما سيناريو لي تو انترال درايف هورز سيبيل تروما اصينيا لما راي بلاسته عندي والحرور في اللايف فتعبر عنها حرور I I would love moon. Every month, is <SessIS> full moon. I say He tantos, and mona karbona tantos, men are dead. the mona karbona originated from the blood moon, Originated from the blood moon. When the grotted blood, blood came, originated from the blood moon. When the grotted blood, blood stay in the uterus. Stay in the uterus. For a sufficient time. For A sufficient time, enough for organization or the platform. Organization for the blood. Okay. It's originally originated from the blood mode. Originated from the blood mode. Green. The right. growth of blood. Stay in the office. For a sufficient time, enough for organization of the blood. It wouldn't matter. Either. في تاسك خمس راوند باي اتنيش ماس في تاسك بس في كورد خلاص هنا بس حجمها اكبر شويه بتاع شكلها هنا مقارنه عندي بس 60 بس هو سورا گفت گفت احتمالا ای که ده. ده. اول بلاقي ايه في فص حاجه ثانيه الحجم هايدراتيك وحجم في اللوزه بلاقي ار في البروتاين بس أنا عايز ده ده عايز في او ريجولار البروتاين Regular و دراین مو، به حالت مو لحیاتیک و مو لیبلوس. آنیفر و دراین به حالت مو لحیاتیک و مو والبيش اكو كلوز التراث والبيش اكو كلوز التراث فين في مولا ايه سانغوينو نيل ان ديفيشن ماس فين multimی شام میری کنgas رو بیرستار و این ترکیب چند درصد و چند واحص الله سيد سيد من كده، بده عندنا ايه، بده كده ايه، طال عمرك كل ايه، هاي سطرين، سطرين بس، بس نبعته، بس نبعته، بس الحاجه این فلوینتاس، فلوینتاس، آره؟ داریم؟ بله. گری به سطح سبز ام اطلاعاتی بعد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 Thank <laughs> you.